Thank <laughs> you. عيدى لم تكن يوما لقلبي واقعا مجهولا لا تلكي الجرح القديم ما بينني ودعت ليلا مظلما وثقيلا لا, لا تلكي الجرح القديم ما بينني ودعت ليلا مظلما وثقيلا وحملت في قؤاد نازف ما زال يحمل نصفه مشلولا وحملت روحي وحملت روحي في قؤاد نازف ما زال يحمل نصفه مشلولا وخلعت أسواب الحداد يا ما كفاك الصار قلبك في الهواء بالليل. تبي <تصفيق> تبي ذو الحواد حكاله اللي معاه يا ابو جلال اللي يغتجر جنبه تيم تيم ما كل ويطيش في بلاء We're Några djupfylla, vad är det nu att jag känner dig i min mardag? Ja, det är